أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىً قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا قالوا يَا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا سأ ما يزرون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 وَتِلَكَ حُجْجَتُنَا أَتَيْنَا هَابِرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ شَاءَ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلٌّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ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 وهو الذي جعل لكم النجوم لِتَهْتَدُوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أَنشَأَكُم من نَّفْسٍ واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لخوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء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 والزيتون و الرمان مشتبيه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعي إن في ذالكم لآيات آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركا الجنة و خلقهم و خرقو له بنين وبنات بغير علم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 ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أَفَقَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّك بِالْحَقِّ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 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَأْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما مَا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا كفقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل مشهداءكم الذين شهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا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 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تمااما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 الظرُون إلا أن تت يغ الملائكَة أويات ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يوومأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيرا قل انتظروا إن م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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلّ وكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم